بأفئدتنا بآمالنا بعدسنا ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه يا رب أنت الرحيم الذي نستعطي رحمته أنت الوهاب الذي نستوهب مواهبه أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متقبلا بغير حساب اللهم عافني من بلاء الدنيا واشفني من سقام نفسي وداوني من الضلال الله أكبر الله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 فأكدلوا أو... أقيموا صفوفكم وسزو الخلل الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 وإذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله, الله, أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين انيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة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 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الحمد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 Sami Allahu ni man hamida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 سمع الله من حمدا ربنا ولك الحمد الله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 وخلق مِنْهَا زوجها وَبَثَّ منهما رِجَالًا كَثِيرًا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 ذلك ادنا الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن رحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخلوه هنيئا مريئا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 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف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 نساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون